بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه اما بعد حتى لا اطيل عليكم ايها الاخوه الفضلاء سأتناول موضوعاً واحدا. وأحاول بقدر الإمكان اختصاره ان شاء الله تعالى. سمعنا في القراءة في الصلاة وبشر الصابرين، فنريد أن نعرف ما هو الصبر وما هي مجالات الصبر وما جزاء الصبر وما فضل الصبر. الصبر أيها الأحبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصبر ضيع، وقال وما أتي أحد أو أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، وجاء الأمر به، فاصبر، وما صبرك إلا بالله، اصبر كما صبر آل العزم من الرسل، ولا تستعجل، وقال إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، فالصبر واجب. وفضله عظيم ومضاعفة أجره مما اخفى الله ونحن في شهر الصيام والصبر وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي يقول الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله العبادات كلها مبنية على أمرين عظيمين موافقة الشريعة والإخلاص لله عز وجل فيها فكيف إذا كانت هذه العبادة من مأمورات الله المتعلقه بالقلوب فالصبر في القلوب طيب ولماذا أصبر لأمر الله الذي أوجبه الله عز وجل علينا ولأن العاقبة حسنة لأهل الصبر الانسان يحبس نفسه عن اشياء في الدنيا يجد فيها مشقه يجد فيها حزنا يجد ما يجد لانه ينتظر عاقبه احسن بلا شك والعاقل يتحمل ما فيه مشقه يسيره ليدفع مشقه ما بعدها مشقه وليجلب خيرا لا يوجد له نظير والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أمر المؤمن الذي يدخل الجنة وهو في الدنيا غاية في الشقاء والتعب والنصر وذكر لنا ايضا من يدخل النار من أهل الكفر وهو في الدنيا غاية في الرعحة والسعى من الرزق والصحة والعافية فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الدنيا وهو من أهل الجنة وكان من أفقر الناس وعلى حياة فيها من الفقر والخوف والمرض والضعف إلى غير ذلك أبأس أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة فيقال هل رايت من شر قط؟ يقول لا ما حصل ما من ربي شر ابدا ويؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يعني الكلام ده يوم القيامه انعم اهل الدنيا تخيل فيه الغنى والصحه والشباب وسعه الرزق والامن والولد والعافيه انعم اهل الدنيا في يوم الأيام الايام في الثمانينات كنا نقرا في بعض الصحف واحد جالس مع الثاني يسولف يقول أنا متمنى يجي يوم من الأيام يعني أطلب شيء يأتيني مباشرة وأضغط أزرار يأتيني شيء في مكاني الثاني قال لا ما حتى نضغط فقط يأتي شيء إلى مكاننا يمكن التقنية اليوم قربت هذه الصورة قرأت سنة 85 تقريبا ميلاد 405 أقول يا إخوة الناس بلغ بهم من السعة والراحل هذه الترية طيب قال فيغمس غمسة في النار فيقال هل رأيت من خير قط فيقول لا عمري ما رأيت خيرا غمسة واحدة في النار يقول ما مر بي خير أبدا والذي كان في شقاء وضيق عيش ومرض وكبرس إلى غير ذلك وفقد ولد وأحب وأصحاب يغمس غمسا في الجنة يقال هل رايت من شر قط يقول لا ما حسب طيب أنؤثر الدنيا على الآخرة افلا نصبر مجالات الصبر المشهور عند الناس ينطلق الذهن مباشرة إلى الصبر على الأقدار المؤلمة نعم هنا يجي الصبر وكثير من الناس يحصر الصبر في ثلاثة وبعضهم يقول هو في أربع أشياء ولنذكر هذه الأمثلة الصبر على طاعة الله عز وجل الصبر على طاعة الله الإنسان يخرج مالا ألا يحب المال؟ إذا ما عنده صبر لا يخرج الزكاة ولا يقوم بالنفقات الواجبة ولا يفعل من باب أولى حتى الصدقات المستحبة وربما قال الحقوق كثيرة وربما قال ربما لو أخرجت المال أصابني الفقر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الولد يعني من رزق الولد قال إن الولد مجبنة مبخالة مجهالة محزنة الولد يؤثر في والده كيف؟ مجبنة إذا جاءت مواقف القتال والشجاعة والجهاد في سبيل الله يقول من لأولادي وهم صغار فيترك القتال في سبيل الله مجبنة يعمل الانسان جبن وايضا مجهلة لا يحضر مجالس العلم يقول لك إحنا محتاجين الأولاد لابد من الرزق يترك مجالس العلم وكذلك مبخلة سيجد أن يتصدق يقول ربما الأولاد يحتاجون فيترك الصدقات محزنة إذا مرض الولد تحزن إذا ما استطعت أن تقضي بعض حوائجه تحزن والحزن الأشد لو انحرف وصار على المخدرات والشهوات والمحرمات طيب إذا صبر على طاعة الله ومن طاعة الله الصلاة الطهارة نجلس هنا نحضر مجالس العلم ندعو إلى الله ولذلك نقرأ من سور القرآن والعصر إن الإنسان لفي خزن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر الصبر عن معصيه الله خاصة هذا الثاني الصبر عن معصيه الله احيانا يا إخوة يكثر أهل الشر فيجبنا الإنسان أن يأخذ بالحق ليرضي الناس يحتاج أن يصبر نفسه عن معصيه الله مواقف الناس وكثرة الناس على الباطل لا تجعلك تقع في معصية الله وقد يكون للنفس شهوة في عمل محرم فإن لم يحبس نفسه وقع فيما حرم الله عز وجل إذن صبر عن معصية الله ثالثا صبر على أقدار الله المؤلمة وهذه التي جاء فيها ما قرئ قبل قليل صبر على أقدار الله المؤلمة يمرض يصيبه الفقر يخسر في تجارة يحصل ما يحصل من فقد أحبه وأقارب وأصدقاء إلى آخره تقع فتن كحروب إلى آخره هذه كلها من الأقتال المؤلمة فالإنسان يصبر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله ومع له ذنب لله الحكمة البالغة رابعا الصبر عن الصبر على النعمة عجيب هل في صبر على النعمة؟ نعم قالوا حتى لا يطغى ذكر هذه ابن جوزي احد علماء المالكيه في القوانين الفقهيه في كتاب الجامع في اخره يقول هنالك صبر على النعمه اجل اما قال من قام بني اسرائيل لن نصبر على طعام واحد ومل قوم سبا مل النعمه جعل الله عز وجل بينهم وبين مسافاتهم قرى ظاهر وقدرنا فيها السيد سيروا فيها ليالي وأياماً امينه ملوا النعمة قالوا باعد بيننا وبين اسفارنا بل تكون قرى متقاربة طبعاً القرى لما تكون متقاربة يحصل الأمن انت ماشي في الطريق لا تأمن أن تضل ومع ذلك ترى فتحدد مسافتك جيدا وخاصة لمن ليست عنده خبره كافية فالمهم ملوا النعمة بدل ما يشكروها قالوا باعد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم إذا نحتاج أن نصبر على النعمة والإنسان يصبر على النعمة لماذا؟ حتى لا يطرأ وحتى لا يمل وبالتالي هو مطالب بأن يعرف المنعم بها عليه وأن يقدر تلك النعمة وأن يعظمها وأن يقر بأنها من الله يلهج لسانه ثناء على الله بهذه النعمة وهو مع ذلك يستعمل النعمة في مراض الله من النعم العين من النعم الأذن من النعم اللسان إلى غير ذلك كلها يستعملها الإنسان في طاعة الله سرني والله جدا أن أرى أكثر الحضور من الشباب في هذه الصلاة والله فرحت جدا فالله يبارك في الكبار ويصلح الصغار ونسأل الله جل وعلا أن ينبتهم نباتا حسنا والله دي لهم الخير أيها الشباب نحن في زماني كثرة الشهوات المحرمة وكثرة الشبهات المضلة فاصبروا على دين الله واصبروا على طاعة الله فكونوا كثيري الحمد والشكر والاستغفار والصبر اسال الله جل وعلا أن ينعم علينا وعليكم بنعمه الإيمان ونعمة الأمن وأن يصلحنا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا شكر الله لكم صبركم على هذه الكلمات غفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم الله وبركاته الله الله يسلمكم.